الأسد المريض بقلم إيمان علي وبصوت مروى مثيان مرض الأسد ذات يوم وعجز عن الخروج من عرينه ليبحث عن طعامه فأعلن إلى كل حيوانات الغابة أن الأسد مريض وعلى كل جنس من الحيوانات والطير أن يرسل واحدا من أفراده لزيارته فهو آمن من الاعتداء عليه وأن هذا الأمان وعد يضمنه شخصيا وهكذا توافدت حيوانات الغابة وطيورها يوما بعد يوم على عرين الأسد لتزوره في مرضه وهي آمنة غير خائفة بعد أن كانت تهرب منه حتى عند اقترابه من أحدها ولا تجرؤ من الاقتراب من عرينه فعلت ذلك كل الحيوانات والطيور إلا الثعالب، فقد قال ثعلب لصاحبه آثار الأقدام كلها تدل على دخول الحيوانات والطيور عرين الأسد لكنها لا تدل على خروجها منه يا صديقي علينا أن نصدق ما تراه أعيننا لا ما تسمعه آذاننا